هذا البرنامج الفجر جنتي لأننا لا نستمع فيه فقط وإنما نحن نتحرك معا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي من أي بوابة سندخل من بوابة صلاة الفجر كما أمر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة العظيمة صورة الفجر تحدثنا ما هي المكاسب التي سأحصل عليها إذا صليت الفجر في المسجد الناس يقول لك أخذ عطا يقول لك أنا أخذ إيه لو عملت هذا الشيء حتى الصحابة لما قوموا بيع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الكبرى قالوا ما لنا إن فعلنا ذلك يا رسول الله احنا لو عاهدناك لا يقتلنا أشرافنا ولا تنكنا أموالنا ولا تكتمعنا علينا العرب فترمينا عن قوس واحدة فاحنا هنعمل ده هنواجههم لكن ما لنا إن فعلنا ذلك قال الجنة إيش حاجة ثاني أذكر طب وهي الجنة دي شوية فتعالوا نشوف أحسن من الجنة كمان الجنة دي احنا نتكلم عنها لكن انا بقول لكم اللي احسن من الجنة كمكسب لو احنا فعلا صلينا الفجر في المسجد نحن نرى الله سبحانه وتعالى رؤية الملك سبحانه وتعالى رؤية الرحمن وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ومن العقوبات لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يظروا اليهم ولهم عذاب أليم دي عقوبة ان الانسان يحرم من النظر الى وجل الله الكريم فسدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري بسدده عن جرير بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته مش اي غبش ابدا طيب الحكاة دي كده من غير حالة طبعا كله برحمة الله لكن في حاجة تقدمها عشان تلال الرحمة بقيت الحديث ايه فإن استطعتم ألا تغلبوا خلي بالكم الشيطان هيغلبنا والهوى هيغلبنا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فقبل غروبها نعم نعم إخواني وأخواتي في الله عز وجل حديث في الصحيح في المخاري عن جرير بن عبد الله الرسول بيقول لنا إن أنتم هتشوفوا ربنا يوم الإيامة بدون أي غمش لترون ربكم كما ترون القمر ليلة تمامة لا تضمون في رؤيته في أكثر من رواية طيب المقدمة اللي أعملها عشان يشوف وجه الله عز وجل يوم الإيامة إيه؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا يبقى الرسول هو بيقول لنا عارف إن الشيطان هيغلبنا والهوى هيغلبنا والعاده هتغلبنا وإحنا هنجاهد نفسنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فإحنا عايزين نعيش المسألة دي أنتوا عارفين أحلى شيء في الجنة أروع شيء في الجنة أرفع شيء في الجنة أفضل شيء في الجنة ليس أنهارها ولا أسرتها ولا طعامها ولا زنجبيلها ولا رحيقها المختوم ولا حورها العين النظر إلى وجه الله الكريم إذا دخل أهل الجنة الجنة يكشف الله عن وجهه فيراه المؤمنون ثم يقول الله عز وجل هل أنتم راضون عني فيقولون كيف لا نرضى وأنت رب العالمين فيقول أسدق عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا فلا يكون شيء في الجنة مثل النظر إلى وجه الله الكريم يبقى صلاة الفجر هي مكسب كبير جدا طيب يعني شيء مش بسيط إن الإنسان يحرم لما تنام تحرم مش معقول أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون وده آية السجدة جاي بعد آية إيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا لأ ده دور صحيح من قبل الفجر ويستعدوا لصلاة الفجر ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم يقول سبحانه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون نحن قدمنا صورتين الآن عايزين نروح فيهم أنا بتامل كل شبابنا أبنائنا وبناتنا وأحبابنا في الله سبحانه وتعالى أن يقوموا لصلاة الفجر مش عايزة تقوم لوحدك قوم وأوم غيرك أدل على الخير كفاعلة انشر وانصر الخير حيثما كان حولك صح الناس يا اخي تاخد ثواب كامل لصلاة الفجر كل ما صحيت واحد زياد ايضا في مكسب اخر اللي هو الفجر مبعث الامل لكل انسان تبقى الدينة ظلمة وانت رايح وانت راجع من صلاة الفجر يبدأ النهار يشاشى ونهار يطلع عشان كده دايما بنقول ايه مهما طال الليل لابد من طلوع الايه الفجر الفجر زي ما قلنا الاذان مع الصيام رمز للامساك عما يغضب الرحمن بنقول هنا ان الفجر رمز للامل احياء للامل واحنا عندنا بلاوي في حياتنا مخلية اليأس والاحباط عند الشباب والفتيات والبنين والبنات والرجال والنساء والإخ والاخوة والاخوات شديد الناس متجهمة كده حاجة يعني صعبة عايشين في حال الضنك انما صرات الفجر الحقيقة بتبعت الامل فعلا تروح تصلي والدنيا ظلمة وآية لهم الليل نسلخ منه النهار النهار يطلع كذا من بين ظلمات الليل يقولوا آه فعلا مهما طال الليل مهما اشتدت الكروب والمآثي ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. دي تطلط على طول اليأس والإحباط ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إذن أنت لما تروح تصلي الفجر في المزجد بتاخد جرعة أمل لما تلاقي نفسك تقول اليوم محبط ويأس وهمدان قل أهم أنا ما صليتش الفجر من أستاهل يبقى لازم اعمل حاجة اصال الفجر البكرة لاحياء هذا الامل في النفس بشكل دائم لما ناتي الى صلاة الفجر فيها, فيها نعمة كبيرة جدا اللي هي الوقاية من النار روى الامام مسلم بسندي عن عمارة ابن روينة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد. احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الفجر والعصر وقتها يعني صلاة الفجر في المسجد وقاية من النار نعم حديث صحيح عند الإمام مسلم مودي الحديث لفين ليه شبابنا وبناتنا بيسمعوا احنا اولوا بيسمع كده عن فيلم عن تخفيضات عن مول جديد فتح عن تليفون مركة جديدة طلعت عربية جديدة كده يعني بتاعت السباء أقمطش كورة أولمبيات ما عرضش إيه كله بيجري بيندفع ده فيش رج دي تطلع للفنان ده حاجة لقطة ما حصلتش اجري كل يهرول أنا بقول لا خلق دينا دي تبقى رجلنا تبقى عجازة عن المشي إلى شيء أن يغضب الله بالله وإيه إلى الله سريعة ففروا إلى الله لما يبقى إلى الله مش ماشي مش سعي فرار الى الجنة والمغفرة اهدى شوية بس المصارعة اللي هي ايه وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين بسورة الال عمران طيب لو كانت الدنيا ورحم بقى الـ الـ الـ الشغل بتاعنا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها امشي على مالك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه المشهور إذن مع أمور الدنيا امشي على مهلك ها؟ على مهلك خاص طيب رايح لشيء لله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم طب ريح لربك لا مباشرة ففروا إلى الله دي فريرة معاي فريرة أنا عايز المعاني دي تستقر في حسك وفي عقلك ووجدانك نعيشها مع بعض نحبها نبقى أنا أقعد دي دنيا همشي جنة ومغفرة أسرع المشي شوية إلى الله فرار فصلاة الفجر فرار من الجنة وفرار من الجنة إلى الله إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فعايز كل يوم يبقى عندك حرز حفل من النار أنك تصلي الفجر والعصر في بيت الله تبارك وتعالى صلاة الفجر اكبر ضمان لدخول الجنة طب احنا طلعنا من, من النار هنروح فين ما هي يا جنة يا نار ولغني البلد بتقول بين الجنة وبين النار ليه الناس زي ما انت احتار فكر حبة وشغل عقلك تلقى الجنة حسن من النار ده بالطريقة ليه البلدي طريقة قال أصيلة بتاعت علماءنا وشيوخنا والصحابة وأرباب اللغة سيدنا عبد الله بن رواحة لما في غزوة معتلأ نفسه كده هب همدت شوي أشواقها ربانية إلى الجنة وإلى رضا الله قلّت شوي راح مكلم نفسه خلاك يتكلم نفسه ده مجنون لا لا لا لا ده كلام النفس ده الإصلاح للتغيير هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي وتعود بعد الثواني وتقول لي إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان فهو هنا بيكلم نفسه بقول أقسمت يا نفسي لا لنا، يعني هتنزلي المعركة أنا عايز أقول لكم الأول خلينا ننزل نصلي الفجر في الجامعة يفتح لنا باب الجهاد والاستشهاد في المسجد الأقصى مش قادر تصلي الفجر في الجامعة وتقول أنا عايز أروح أحرر الأقصى أنت تكذب على الله صراحة يعني فخلينا الأول نأخذ هذه الخطوة إلى الله سبحانه وتعالى فسعنا عبد الله بن رواحة في الميدان قدامه مئتين ألف واحد من الرومان. والاقسمت يا نفسي لا تنزل لا أو لا تكرهنا. قد أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. يا حبذ الجنات واقترابها طيبة وباردا شرابها. والروم روم قد لنا عذابها علي إلا قيتها درابها والله لولا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا, أبينا أبينا أبينا أبينا أمل فيكم تسمعوا إن شاء الله هذه الكلمات اللي يشهد الله طالعا من أعمال قلدي سويداء فؤادي لأنه بحبكم فعلا عايزين ننزل كلنا الجوامع ونصلي الفجر